بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الآل الذي خلق فسوى والذي قد فهدى والذي أخذ المرعى فجعله له هتاء سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجحر وما يقفى ونيسفرك لليسرى فذكر إن نفأت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصنب النار الكبرى ثم لا أنت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربي فصلى بل تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصبر الاولى O thou, fi